Allah Allah Ya Rabbi Allah Allah ومن قلبي علي توضع كده من الها أصل للفجر ولفف مصر وحواريها Allah Allah على الأصهر Allah Allah الله أكبر أم الدنيا كمان وأكثر لو, لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها يا رايحين على مصرمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلالله مشتق لنسها الطيبين وديما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أصهر العلماء تقدر تقول متى شادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله Allah Allah O'min kalmi Al-Li tuadah Kedah menil hal Abzalha al-Fajr ulapif Mascar huwariha Allah Allah Allah Allah Al-Li azhar Allah Allah Allah Akbar Tum'i dunia Kaman wa ktar Lohul tausafna Bajh hanusafna Wajhap fiha Allah Allah Mascar ili zahar Khalil Siden Ibrahim Wainharu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 في بلد كتير تنين وتمالي ألاقي ناس بتقول جمالها غير معقول وهو بالي حسيت وأنا من أهلها بحاجة تخلي العقل يطير الله الله يا ربي ومن قلبي كده مني لها صلي الفجر فقط على الصفحه الرسميه للشيخ محمد رشيد فشل فني الله أكبر أم الدنيا كمن واكثر لو قلت اوصفها انا مش هنصفها وكفيها الله الله